أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مثينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة